بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم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 لهم قَدَمَ صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ست ستي أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أ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 Waradubil z nich nie ma wątpliwości, ale nie يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم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 نَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْ ضُرِّهِ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 أتبع إلا ما يوحى إلي إِنِّي أَخَافُ إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون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 يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إن عكم من المنتظرين وإذا أذق الناس رحمة من بعد ضرّاء مسّتهم إذا لهم, إذا لهم مكر في آياتنا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 في الفلك وجرينا بهم وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج كل مكان وظنوا وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين لإن آجتنا من هذه لنكونن. من الشاكرين فلما جاءهم Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبعكم بما كنتم تعملون إن كَمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَخْرَجَ والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون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 إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة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 ويوما نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ما كنتم آتوم فزيلنا بينهم وقال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 قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن أم يملك السمع والأبصار أمن أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي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 فماذا بعد الحق obola. الضلال haki تصرفون كذلك Femadabadal, haki رَبِّكَ على الذين فسقوا illa, لا يؤمنون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 قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِئِ إِلَى الْحَقِّ قل اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِئِ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّا لَا يَهْدِي أَمَّا لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّ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 قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من, من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين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 Siedzieliśmy się w tym أنت تسمع الصمم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر أَفَأَنْتَ تَهْدِي ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا الا ساعتا من النهار Ked khasir الذina kathbubu Bilqaa illa hiwamakana Ked khasir لك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم Siedzieliśmy się w tej chwili, kiedy Pamiętajmy o tym, że nie jesteśmy w stanie znaleźć się Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك قُلْ إِ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نفس مظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسر w لما tym العذاب winepbinary, بينهم بالقسط وهم لا يظلمون PHILAN. Wozu الله laughter Wielu z وعد الله حق ولكن tym لا يعلمون هو يحيي wyłącznie, że ترجعون يا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 قل بفضل الله uli rachmety, فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل mi, ما mi, الله لكم من رزق فجعلتم فجعلتم Śmierć się temu, jakim jesteśmy w stanie zaufać, jakim jesteśmy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 لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إن مِنْ سُلْطَانٍ بهذا أَتَقُولُونَ على الله مَا لَا تعلمون. قل Pytanie الذين Pytanie على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون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 أمركم وشركاءكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا ثُمَّ قَضُوا إِلَيَّ وَلَا تُظْلَمُونَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ أَجْرِيَ إلا على الله. Uwa u wirtuanekunami من المسلمين فكذبوه buhu, fenagġajina, uwa mamahu, filfulki, وجعلناهم ġalnahum. الذين كذبوا بآياتنا فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا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 لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم وتكون الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون Słyszałem o tym, co mówiłem wcześniej, że w فَلَمَّا الْقَوْقَالَ مُوسَى مَا جئتم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِن لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن الموسى إلا ذرية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 وقال موسى يا قوم إن كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين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 لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا, زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك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 ل سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم في وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا szanowna jest prawdziwa równowaga. Widzimy, że w tym momencie, jak się dzieje, Pani ila wa komisarzu! Panie muslimin al komisarzu! Nie نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ tej chwili, ale مِنَ wiem, عَنْ to jest وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إسرائيل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 فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك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 انَّ الَّذِينَ حقت عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يروا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فلَأُولَى كَانَتْ قَرِيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَ إِمَانُهَا إلَّا قَوْمَ يُونُسَ إلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمْ آمَنُوا كَشْفَنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الخزي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون Poleumon, ruumada, ماذا في السماوات O, وما تغني millaia, tu, عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فَانْتَظِرُوهُ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِئِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ Powiedziałam, że w tej chwili nie ma wątpliwości, że w أعبدوا الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبدوا الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين Pani وَجْهَكَ لِلدِّينِ Komisarzu! وَلَا Komisarzu! مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإي أمسك الله بضر فلك شف له إلاه وإي يردك بخير فلا Szanowni يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الرَّحِيمُ قُلْ يا أيها الناس قد جاء Siedzieliśmy się w tej Izbie, gdzie jesteśmy w وَاتَّبِعْ مَا Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie